على المؤلف وشرط لامرأة محرم ايضا وشرط لامرأة محرم ايضا الشرط هذا من شروط الحج اضافه الى الشروط التي ذكرها المؤلف فقوله هنا وشرط لامرأة يعني من شروط الحج في حق المراه وجود المحرم وجود المحرم وهل المطلوب وجود المحرم فقط يعني مثلا امرأة عندها زوج وهو محرم لها او عندها ابن او اخ او اب او عم نعم او غير ذلك من المحارم فهل هذا دليل على وجوبه عليها نقول المؤلف اطلق قال وشريط الامرأة محرم هيضا لكن نقول الاصل في هذه المسألة شرط لامرأة محرم مع موافقته على المرافقة مع موافقته على المرافقة لأنه قد يوجد محرم يعني امرأة عندها أب هذا محرم فعلى قول المؤلف أنه يجب عليها الحد طيب إذا قال الأب أنا لا أريد أن أسافر معك فهل نوجب عليها الحد؟ لا نوجب فنقول لا بد من موافقة محرم وشرط محرم موافق لمرافقتها وافق لمرافقتها وان كنا نحن نقول في الشرع يجب على هذا المحرم ان يرافقها ان لم يكن هناك عذر يجب عليه ان يرافقها لماذا للدليل حينما قال اذهب وحج مع امرأتك للرجل الذي استاذنه في غزوه من غزواته صلوات الله وسلامه عليه فأمر هنا دليل على على الوجوه بقي معنا مسألة. المحرم هل هو شرط وجوب نقول اولا أولا الجمهور يشترطون المحرم العم الاربعه يشترطون المحرم واستثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لو حجت مع نساء انفقاد ما لو حجت المرأة مع نساء انفقاد حينئذ لا يشترط لها المحرمية ويكون الحج في حقها واجب ويسقط عنها إذن عدم مرافقة المحرم لكن قول من ما مالك هنا لا دليل عليه وهو في مقابل النص ونحتاج أن نخرج من النص بنص مماثل بنص مماثل. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور عدم جواز سفر المراه إلا مع ذي محرم لو كانت مع ألف امرأة إلا في حال الضرورة إذا لم يوجد محرم وارادت أن تنتقل, أن تنتقل من مكان لآخر لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك فهذا فالضرورات لها لها احكامها وتقدر بقدرها فاذا المراه اذا حجت بنا محرم صح حجها مع الإثم مع الاذن فاذا المحرم هو شرط وجوب بقي معنا اشكال اخر وهي هل المحرم شرط وجوب ام شرط أداء نفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء اذا قلنا ان الحج إن المحرم شرط وجوب فحينئذ اذا إذا وجد محرم للمرأة وجب عليها الحج وإذا لم يوجد محرم سقط عنها الحج فإذا سقط عنها الحج فهل يجب عليها أن توكل؟ ها؟ توكل؟ لا يجب عليها أن توكل لماذا؟ لانه شرط وجوب وشرط الوجوب اذا سقط ما وجب عليه ان يوكل الا تلاحظون المستطيع شرط وجوب ولا شرط صحه صحيح. شرط وجوب الرجل الذي لا يستطيع الحج هل نوجب عليه ان يوكل غيره يعني الفقير الفقير الا يستطيع عنه الحج يسقط الغنى في حقه شرط ايش وجوب شرط وجوب اذا لم يكن غنيا سقط شرط الوجوب فان نقول يجب عليك ان توكل هو ما استطاع ان يحج بنفسه فكيف يوكل اذا قلنا اذن ان المحرم هو شرط وجوب فحينئذ اذا لم يكن للمراه محرم سقط عنها الحج ولا يلزمها ان تنيب غيرها هذه الصوره اذا قلنا ان المحرم في حق المراه هو شرط للاداء لا شرط للوجوب يعني نقول ان المراه يجب عليها الحج يجب عليها الحج وإذا كان عندها محرم وجب عليها الأداء فورا فنقول الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء هو أنه إذا كان شرط وجوب فإنه يسقط مع عدم الوجود فإذا لم يكن عندها محرم سقط على الحج يلزمها ان أنتونيب طيب إذا وجد عندها محرم لكنه لا يستطيع أن يرافقها فهذا على القول بأنه شرط أداء وجب عليها أن تريب غيرها فالفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب هو أنها في الوجوب إذا لم يوجد لا توكل غيرها وأنها في إذا قلنا إنه شرط أداء يجب عليها توكل غيرها واضح الصورة هذه؟ نعم الذي يقول إنه الوجوب جعل هذا كالعاجز مع عدم وجوده لكن بعض أهل العلم يرون أن هذا شرط للاداء والصواب وصواب انه شرط وجوب ليس شرط اداء يعني إذا اذا لم يوجد اذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها فلا يجب عليها ولا يجب عليها ان توكل حتى كذا اما التي، اما اذا قلنا انه شرط للاداء حينئذ يجب عليها ان توكل غيرها ان تنيب غيره وهذا ما اراده المؤلف قال فان ايست منه استنابت فإن ايست ممن من المحرم يعني دل على إيش الإياس من المحرم لا يخلو إما أن تيأس من وجوده فتكون امراه ليس لها محرم وإما أن تيأس من مرافقته فيكون موجودا لكنه لا يرافقها فلا يخلو إذا من هذين من هاتين الحالين إما أن لا يوجد محرم أصلا وإما أن يوجد لكنه لا يرافقها اما عنادا او لكبر او عدل او نحو ذلك ما الحكم إذن يقول المؤلف استنابت يعني وجب عليها ان تقيم من يحج من يحج او يعتمر او يعتمر عنها فعلى هذا يكون قول المؤلف هنا شرط محرم يرى ان المحرم شرط وجوب ام شرط اداء شرط اداء, أداء. أداء. ها؟ أداء. شرط اداء نعم هذا وصف يرى انه انشاط هذا ظاهر من كلام المؤلف رحمه الله